ما ردّدنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحسنتم لأفوسكم وإن أساءتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليوجوجكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا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 والإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين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 نُهلك قرية أَمَرْنَا مُتَرَفِّيها فَفَسَقُوا فِيها فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاها تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا